الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله واجدر الا يعلموا حدود ما رسوله والله عليم حكيم ومن ذعراب مي يتخذ ما ينفق مغرمو ويتربس بكم الدواء السَّمِيعُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ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 والسابقون لولون من المهاجرين ولنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات, وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبداً.